سبعة استمع إلى العبارات ثم أعدها واكتبها في دفترك العطلة الصيفية مطار إسطنبول موعد الطائرات الهاتف الجوال تذكرة ذهاب وإياب الأماكن التاريخية